الله اكبر الله أشهد أن لا إله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه أكبر الله اكبر الله استو اعتدلوا استو اعتدلوا أكبر الله، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم. طال الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ارحم زلزلت الأرض زلزالها واخرجت الأرض اصقالها وانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربنا لها يصدر الناس اشتات اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الحمد لله رب العالمين الرحيم يوم الدين إياك نعبد نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 قله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله, أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم